حط الاربع دول استاذ فاكس والديسكشن والبرديشن دول ترخصه والوصف ده في بقى هي المودييفايد مشروه طرق معدله او الكومبايند مشروه ده مفيش بياخده منهم في اللي هو المودييفايد مشروه طرق معدله او كومبايند مشروه يعني الطرق بنعملها مع بعض اول واحد كده اللي هو ما يسمى بطولت منت ابول عليه تقطايل بالقش او الواحد اللي هو بطولت منت اهو ابول عليه تقطايل تقطايل بالقش تاني اوه ده ما فيش انتحان هيأخله منه بطولت من أبو طيب ابول عليه تقطايل بالقش نسمع كده وبعدينها ملكون انتو عايزون خلاص؟ طيب قلتك هو داخل ورية معدلة من البرقشق ده شكل تاني هو هو برقشق بس معدل شوية طيب في إبغاي خلنا نفكره، يقولك انت ربطت فير مو تعال انت ربطت يعني حاجة بتهتز، فير من بوش يعني حزوه الأورج ويعمل زرع عصابة، خلاص؟ طيب إذا على المكان اللي انا عايز أتحصله، طيب وبالكاي لما أبغاي كده. وحط الحاجة اللي بتتحرك طيب وحطه على السميس بتاع الهما القضي طيب يوم الورجان اللي يدوه يحصلوا ده يوم يحصلوا موشا يتحرك صح؟ طيب يخش الجوج طيب ويرجع تاني لوضعه ميباه الطبيعي زقيت حاجة هوا زقيت داخلت القوة قوم ترجع تاني لوضعه الطبيعي طيب لما يرجع الوضع الطبيعي قوم تحسه باستخدام الفينجر خفز اه كان هنا استخدمت كم طريقة من طول البحث? هالي البركشن الوحيدة? ولا البركشن مع البركشن مع البركشن. والتالي اوه من الصفحة فلاش ان تركض في الموش ستوق. بيدك الاثنين. لو ده العيوان بضغط على الورجن ما عايز اتحصل. طيب نخلو الجوه كده. طيب ويدي التالية على السابق. طيب لما الورجن ينخش الجوه. ويرجع تاني شيء ده اللي انت ضغط بقا ليك ويرجع تاني الوقت الطبيعي التي انت حس الورجنز باستخدام مين بقى؟ ها؟ البطوش طيب ده مفيد فاتر طيب يقول لك باستخدموه لفحص البريغنانسي كويس خاصة في المراحل المتقدمة من البريغنانسي دواء طيب حيوان بريغنانس وفي المراحل المتقدمة فيه فاتر طيب اليوترس كبير شاغل وست كبير من ابه طب لو انا دخلته من ضره طيب اليوترس بيتحرك جوه طيب وحواليه طالع الفيتس حواليه فيوم طيب بتضغط طيب يوم الفيتس بقى يتحرك يرجع تاني الوضع الطبيعي تقوم تحسه ايه بقى تقوم تحس العضم بتاع الفيتس منين بقى من ضرب استخدامين بقى البالبيشن ما هو انت في الـ في, الـ في الاحجام الصغيره يعني تشوف الضب وهو بيحس الفيتس ازاي هو بيعمل لها ضغط من يعني يضغط عليها يوم الفيترس يتحرك واليوترس يتحرك من مكانه وبالتالي يوم يحس العطل باستخدام من بقى البرباشر وهو هنا عمل البرباشر مع مين بقى مع البرباشر ده واحد كمان مفيد جدا خلي بقى في الديتيكشن بتاع اي ماس اهو داخل الابدوم من الكابتي يعني اي حاجة بقى ماس كتلة كبيرة طيب ممكن احسها طيب واحد يقول لي انا حاس حاجة كتلة كبيرة كده جون طيب واحد ساي زيك. لما ضغط عليها كتلة كلها بعدها اتحركت. ولما رجعت مرة تانية يوم حسان. حاسم فيه طوبة بتتحرك او فيه جزء بتحرك دوه. وبالتالي يعملوا برقشة انهم يضغط عليه. طيب ويحسوا تاني بالبرقشة. وبالتالي دايما دايما مهم جدا في تشخيص حالات الابو ميزة تمدخشة. طيب الابو ميزة هم عارفتناه موجود على الرايد سايب. من الرب التاسع. خلالا من الرب السابع الى العشر التركوستل اسبيس. خلاص طيب لما يبقى امباكتد يعني مليان طيب بقى بالزاف زي هارد ماس طيب لما اضغط عليه من بره جاي لي فتح كتله كده كتله اهو كتلة, كتله بتتحرك بالطيلات وترجع مره تاني طيب لما انت حركتها وطلعت لفوق ونزلت لتحت طيب حضرتك حركتها انت عملت لها بالقشه وبتتحسسها لقيتها هارد هارد وبالتالي حسك باستخدام الببديشن وبالتالي دادا النستك دا لحالات الابوميسس انفكشن ده من بره او ضغط يوم الابوميسس اما نقول اهو ديتكشن بتاع الهارد دي ماس بقول بقى عامل زي هارد ماس طيب دخلت جوه ونزلت مره ثانيه اما تخطف اطراف صوابع تقوم عملت لها ديتكشن انت شخصت حالات الابوميسس وبالتالي استخدامات البوردمنت من حاجات والبط ممكن مش هفهم حد يبقى ناخد كده اللي عايز بتو خلاص بسرعة أو الناس بتاخد يبقى انا خلاص هو عباره عن موديفايد فور اوفر خلاص موديفايد فور اوفر كاش فور اوفر كاش الوتش اند يعني حاجه بتهتز انتربتد فير نشطه فير بوش With either U.S.H. stop, which an interrupted fair push <laughs> stop, is applied as examined above. Plus applied as examined above, in order to produce motion. In order to produce motion in the underlying tissue, outer plus. ال to reduce motion, or motion in the tissue or هنا عمل بالقش ولا عمل بالبجع بقى بالقش يبقى بالقصين كذا بالقش بالغايتي وايد هو بيعمل يبقى ال orders to reduce motion in the underlaying tissue أو ال orders تايق ذا ما كله عمل بالقش طيب closing it خليها بقى <تصفيق> closing it to rebound into the fingertips. Fingertips Causing it to rebound Into the fingertips طيب طيب لما انت حصلتها بالfingertips بحرك عملت برقشة ولا عملت بالباشرة بالباشرة بالمقسم ki انا عملت بالباشرة Causing it to rebound into the fingertips Use the 4 1 Use the 4 1 Examination of the Advanced Pregnancy 1 برقم واحد، الإزامينيشن أو الزفاتوس أو في الأدفاصل برجنس في المراحل المتقدمة من ده واحد تلا حاجة ديكتشن أو فمازيس أو ديكتشن أو فماز إن سايد أبومين الكابتي، ديكتشن أو فماز إن سايد أبومين وبالتالي ملززرين for the of abomasal impaction خلاص التكشره اهو وبالتالي خلاص بنستخدمه لتشخيص حالات الابوميزا امباكشن ده ادوس الاول ده ما فيش حد ياخد منه الشكل الثاني اللي هو الفلويد <تصفيق> خلاص طيب. خلوكم معايا كده. يا ترى هل في عم... الموضوع على عمل عليه بالقشم ولا لا? هل جارك طيب ماجه. طيب ايه يحسن لو انا عملت عليه بالقشم بقى? خويت. هي ده الاصل بقى. طيب يقول له احنا ده الشكل او بايد مصر. ما بين حكتين. بالقشب معه. طيب ده تحتاج اثنين يعني لو اخلي ببقى. طيب في السيستم تبقى معاه. يخفى تخلي بقى على one side بالأبو. طيب لما يخفى او يطلق خلاص؟ طيب دهوة هنا كده عمل إباء بمرقشق طيب ايه يحصل في الجنب التالي؟ طيب يقول لك لو الأبو من مليان بالفلود اهو؟ لذلك تكون عليه ثلوة بمرقشق طيب زي الكيس مليان مليان طيب اضغط عليك الجنب يوم الجنب التالي ويعمل إباء؟ ويعمل إباء؟ وبالتالي يبقى في اسيستنت معاك يقوم يضغط على الابدومن أو يعمل بركشر على الابدومن من سايد طيب واخدره تعمل ايه تعمل ديتكشن للفلود ويفز من اذر سايد طيب واخدره تعمل ديتكشن للفلود ويفز باستخدام من بقى البامبشن انت خبطت من ناحيه طيب وعملت ديتكشن للويفز باستخدام البامبشن من الناحيه الثانيه وبالتالي ده مهم لتشخيص حالات رقم واحد، كويس حالة الاستيس الاستيس من المليان بالفلو طيب، كمان شخص حالات؟ مليان كويس اه، ربشة في يورين اه، اما اليورين البلدر يحصل على ربشة واليورين جوه يقع جوه الأبدوم معي بالفلو وبالتالي، بوستيب، تضغط من, من, من جنب تعمل ويفز من جنب التاني كمان كويس كويس، الغول بلدر، بس راح صحيحة متى بتاع الجول بلادر صغيرة. ما ما تعملش يعني في Same, طيب يعني في الكاتل ما تعملش مشكلة. طيب اما ممكن تعمل مشكلة في الدجول الجاي. طيب غورص عندي جول بلادر ولا لا? نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم? من تالي حالات الندرة جدا. كمان ايه اللي يعمل ربشة في الجول بلادر? في كاتل ما يحصلاش ربش. اخبط على كاتل زي ما انت عارف اما مسلا ممكن في كالب الفورتة وعد من الضر الثالث وعد من الضر الرابع الخامس عمل لها نوع من أنواع ربشة جوه لكن تعالى في المسألة وعد ولا أي حدا أبدو من بتاع دربهم الكبير يستحمل الضغط في كل حال مش ممكن أبدا انتراه لكن دي دايما يشوفوا في اسمها ولكن مش دال طيب في حالات البريتونايتس جلمة البريتونايتس ليه؟ عبارة عن انفلاميشن بتاع البريتونية صح؟ طيب أما يكسر انفلاميشن البريتونية يقوم يتجمع كمية كبيرة من ال iqsuli كيه? جوا البريتونية الكافتي اه Fernan كمية كبيرة من ال iqsuli كيه? يجوا ما عن ايه? عن filvg وبالتالي دايما لاحظ بقى حستخدمها لتشخيص حالات ال I'd اللي يكون سبب ايه باه filvg وي thờiличر معين ملا من ال iqbd بقى، جوا ال countries ال勺بيوني خلاص؟ بق абсолютно ترانزيت ده ديما كيك البرتونينس ببقى اكسودات جوى الابدوميال الكافيتي طيب راب شرد يورينا بلاثر بتقالي يورينا جوى الابدوميال الكافيتي وبالتالي يدام مما جدا برضو ما مش منحنا يخلو منه يبقى الفلويد برقشن هو عفار عن combine the muscle uh, combine the muscle. from اثنين بقى من البرقشن and الاثنين combine the من البرقشن and من البرقشن in which اللي يكون فيها <تصفيق> An assistant. An assistant may stretching at one side of the elbow. Las assistant may stretching at one side of the elbow. Ben kusur keder var mı? Bir müsaade And you can detect And you can detect And you can detect the fluid waves, the fluid waves, at the other side of the. There's a different The fluid waves on the other side. Of the Using the measurement okay. by the vibration. Using the vibration. What can use for the most of? Use for the most of. How many sites do واستخدمه لتشخيص حالات الأساينيس طيب إكزيولاتيب بريتونايكس إكزيولاتيب بريتونايكس واحد الحاجة اللي هي الرب شرد يوريناي ريطاني رب شرد يوريناي بلاني ده طرق طيب الطرق تلتة اللي هو السميكينيس كستلوطيشن أند برقشن راس سيميتينيس طبعا هنا من اسماء كده هعمل ايه بقى هعمل استلطيشن مع مين مع بركاش من الاستلطيشن مع البركاش طيب بستخدمه في فحص ايه رقم واحد. ممكن استخدمه للفحص فحص الرسبيراتوري طبعا لو في مراجعه اهي على بقى في اللي فيه? طيب وبعدين في ماضي. اهو? No. بالشكل زي. طيب هنا انا بعمل برقشن مع مين بقى? طيب انا معاكرا? طيب انا فيها السيس بنت معاه? بيعمل برقشن على الترفيه. طيب وقت لا ينفع خبزة بطيلة على الترفيه? لا. المرد. استخدم حاجة بيصدر عنها صوت. هي شكرا ان خلاص طيب حضرتك ما تخفضش على الشكر ان انا كده ايه بس الشكر ان طيب خبطها وتروح حطيتها الاسيستنت هيحطها على التابعيه ده كانوا بيعملوا على التابعيه بالظبط طيب امال حضرتك بتعمل ايه بقى طيب بتمسك السماعه وبتعمل <تصفيق> طيب يا ترى شكرا ان موجود هنا وبتعمل بوتش وانا معاكم على صوت طيب ولا قاعد اسمع هسمع, هسمع, هسمع ايه بقى هسمع صوت المن لا ده انا هسمع درجه وصول الصوت الشست طيب في سيستم دوان خبط وعمل استخدام التالينج فور وهناك بتعي له اسكارتشن الشست باستخدام المن السمع طيب اسمع درجة وصول الصوت في الحيوان الطبيعي يقول لك نيجاكيب. نيجاكيب يعني مش ممكن أولا ان نسمع الصور. اني حاجة طبيعية. خلاص نيجاكي. يعني مش هتسمع الصور. أما لو حضرتك سمعت الصوت يبقى ده حاجة غير طبعيه. طيب يقول لك بصوطيب يبقى نسمع الصور. يبقى ده انديكيب ان فيه تجمع لكمية كبيرة من الاجزيونة داخل اللون. أو داخل الانصبارات متراكة. طيب والاجزيونة موسف جيد للصور. وبتلك الصوت في التنبيح هيتنقل عبر الازونيت لغايه ما يوصل فين بقى للنص وحضرتك تسمع الصوت واضح جدا في الضهر يبقى كده حضرتك عملت اسكالتشن عامل بقى بعد الكشف دي ساعه دي على كارديو فور ستريس سكو مستر كارديو فور ده هعمل بيه خلاص البركاشه والستريس اللي انا هسمع ده واحد طيب برضه كمان ودي مش موجوده عندكم ده تعد الطريقه برضه سميتين اسكلطيشن او قرطشه وعدله الطريقه لفحص الابدومين خليكم معايا في اخر الابدومين الريبس بتطلع اهي طيب اما افحص الابدوم بقى طيب اعمل ايه خليكم معايا كده لما السماعة في السماعه دي السماعه بالنسبه بتعمل اسكلطيشن وحضراتك بتعمل قرطشه طيب والبركشن بتاع الشيست هيبقى فوق ربس ولا اين بيكوين زر بس اين خلاص؟ طيب إذا ما نعمل كده بسمعك صوت بمثالك صوت رنان بمثالك بالزبط زي صوت الجرس جرس الجرس الكوسحة بلوك أنا موجود في المدارس الان ثمان خلاص؟ شلتوا كده وميام جرس خلاص؟ او زي ما تجيب صباح كده عينها سويرة وتخضط عليك بالزبط ان تسمع الصوت ده. وبالتالي لو ايه عادت تسمع الينيس اسكالطيشن وبركاشن على الابدومن. واسمعت الصوت اللي هو ما يسمع بالبنكي ساوي. او بالتالي كساوي. يعني صوت زي صوت ومعدن. ده يمكن ان فيه حاله من حالات الابوميزل في سبلسمن. خلاص? او. يبقى شخص حالات الابوميزل في سبلسمن. ده كمان اخطر من كده. طب لو انا عمد كده على الابدومن نفسه بقى دها برضو ممكن تشخص له حالات الانتستين أو كمان برضو اسمع فيها صوت طيب نتيجة لتجمع كمية كبيرة من الفلويد مع الجازس داخل الأنتستين طيب وبالتالي اه اشخص حالات الانتسترا أو بس دي طبعا ده في العقول الصغيرة وده نخده بقى على مدار السرعة لكن من أول الاثنين الأولين اللي أنا وتم لو تشخيص المشاكل بتاعه بس بارتنا وحالات الأبونيزة الديسبلسية سرعة كلا يباية عبر عن Combine the method Combine the method. خلاص؟ From and auscultation Combine the من percussion و auscultation In which I've used for an hour used for رقم واحد Examination of the respiratory tract هذه واحدة Examination of the respiratory tract in which an assistant an assistant on trakya her şey yapmak birkşan on trakya using, bir şey ah, fork, tulling t u n i g tulling fork lütfen? her şey yapmak birkşan using tulling fork, lhoş şukr nam You can hear. Hadi bak, ne Ou listen to. İtirzile bana. Halsız. The sound. On the chest. Using sound of chest. Just using oscillation. Just oscillation. Because the third ear coil. I'm going This is And you can hear. أو listen to the sound انت شست باستخدام تسقطش باستخدام تسقطش لذلك تم قول عليها turning the fork is this is called طيب النورمال هيبقى لجة يعني هدف مش تسمع الصور النورمال أنمال هيبقى لجة هدف مش تسمع الصور ولكن الحالة الثانية إنcrease of accumulation إنcrease of accumulation large amount exudate ولكن في حالات accumulation large amount of exudate inside the lung داخل اللون زي حالات النيونية إس إنcrease of النيونية زي حالات النيونية طيب حيب طبعا بس يعني الحلق تقدر تسمع صوت إس كيس وف زي حالات النيمونيا. حيبا بصدر لان احضر بتصنع صندوع. طيب الحاجة التالية. برضو فور اجزاميناشن. افزي ابدومن. ممكن وفحص الابدومن. خلاص? وبالتالي. used for diagnosis of abomasal displacement. خلاص? خلاص? لتشخيص حالات الابomasal displacement. In which you can hear حضراتكم ممكن تسمع Big Sound, B, T, I, N, G أو Metallic Sound Big Sound أو اللي هو المتاليك الساوي ده كل الفحص المختلفة وكده ما قلصنا فحص الايه؟ البيشة كل الطرق دي على شو بقى؟ دي خاصة بسستم معين خلي بالكم ايه هم الفيزيكال اللي هم بيدوا لي عن عن الجنرال هيث بتاع الحيوان اللي هو الديسوبليشن الباس الميو باس ميمبرين تمبريتشر دول خمسه هناخدهم على مدار السنين الجايه هناخد اول واحد فيهم واللي هو اكزيمنيشن اوف ذوس بايو باس معايا كده طيب طبعا هناك فرق ما بين الاتنين ما شاء الله عليك اكزاميناشن اوف ذا ريسبيريشن فحص طيب واكزاميناشن اوف ذا ريسبيريทوري خليكم بس خلاص في فرق بين الاتنين ان حصل افحص نفسه والريسبيريทوري سيستم الريسبيريشن هي العملية نفسها اللي بيقوم بها الريسبيريทوري اما اما افحص الريسبيراتوري سيستم خلي بالك بقى, بقى. فحص النوز طيب نزل كل اجزاء بره الريسبيراتوري سيستم ده مش عاوز يضيع الوقت طرفيه وبعد كده اللامدول بالظبط احنا ما يجي في الوقت ده لكن السيستم ده سيستماتيك اكزاميناشن لكن هي عملية كنترول طيب تعالوا نشوف ازاي اطحص الاسبيريشن يا ترى ايه الاحتياطات اللي لازم احطها في اعتباري قبل ما افحص الاسبيريشن ويا ترى افحص من ايه تشيل طيب خلينا نقول رقم واحد ازاي افحص الاسبيريشن انتوا اخذتوا فكرة عن الكلام ده بره ان انا يبقى ايه خلي بقى خلينا ده بيس ده لازم تتعرفوه ازاي بقى إزاي افحص الاسبيريشن كويس طيب جاي لنا اسعاف كتير اه كده ان انا او لانا اعمل الاسبكشن يعني مش نستخدم اي حراف ده بالنظر طيب ممكن بالنظر هشوف الموهمنت بتاع الشسن او الشسن والأبدو من النصر طيب الاسبونس استجابة من بقى الاسبانشن بتاع المن والكونتراكشن الاسبانشن يعني بتتملع بالغازات والكونتراكشن يعني بتصدق من الغازات. طيب and the movement the وحركة الدافراء طيب، هلقوا معيك لك؟ طيب، هسنان الاسبراج إني بيحصل بقى ها، اللندن تتملع بالهواد يوم الشست حجمه يزيد طيب والديافراج، هايضلن على وضعه؟ ولا يتحرك احنا عندنا ينزل التحت، لكن احنا ومنا في الحوانات؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟, ليه؟ ليه؟ ليه؟ طيب، لما الشيست الديافراج يتحرق، يوم عضلات الأبدو من إيه بقى؟ تتحرق خلي بقى، إذا الشست له علاق قبل طيب، وعضلات الأبدو المحكمة لها علاق من إيه؟ بالديافراج طيب وبالتالي خلي بالك. عشان لو عضلات قبدو ما ما بتتحركش نعرف عاكينا ان المشكلة تكون في الدافراء. عضلات الشيست ما بتتحركش هتبقى المشكلة فين بقى? في اللونج نفسها. خلاصة? وبالتالي كده. طيب بتاع سنالي نسبارش. طيب ولا سنالي نكسبارشها. يوم خلي بالك. لو يطلع. اللونج يحصل لها. مش الشيس بتاع الشست بقى حقومة طويلة. طيب قد ده يا فراد، هيفضل سابق في مكانه ولا يرجع تاني، لا يرجع تاني في مكانه الطبيعي وبالتالي يقصر الانسكيشن لعنده ده ده خلاص؟ طيب، وبالتالي، آه، ممكن بالنظر، استخدام النظر طيب، فيما يبقى احتياطها حداسة وحطها في اعتباري. خلاص؟ أجل ما رحص الاسباريشن طيب سويا، يلتوا عفحص الاسباريشن في رقم بانتاني من ولا دايما يكون في الاستاندينج <تصفيق> طيب كويس شمال هاه ها؟ وليه ازاي كل يا عشان ايه ما هو انا لو هو نيم هنشوف حركه الشست برده ها كويس اكيد الهاندل ديستريشن ده تاثير على مين بقى على عملية الريسبيريشن كل اورجان اللي موجوده في الجسمين تكون تضغط على الشست طيب لما على الشيس شكونا قوتون تأسر على عميلة خلاص بوية خلاص؟ هتحدث في رمضان في رمضان في أول يوم في رمضان أول يوم طبعا بعد عناء يوم قوي من السيوم طبعا خلاص طيب. وحضراتك اكد. وصلت الى مراحل ومش في اول لكن حاجاتك تقدر تاخد نفسك? لا. طيب ليه ما تقدرش نفسك. طيب لاني ما عايش الى سلسل لطعامة ولا سلسل ولا سلسل لنفسك. لاني عايش ديك ديك دي طيب. ما هنا دستما اعطوا دغطت على منبات على الشيسر. الكلام اللي انت ما كنتش اللي كنتوا النهارده لو بص فورس عنده الجاستر ديلتيشن ثاني هو واحد الدوك سيتنج بوزيشن هو واخد الدوك سيتنج بوزيشن مع الهاين هو قاعد على, على الهاين فورتر ورافع رجليه لقدام لان في الوضع الطبيعي ان نصومه ضغط على الشست فالحوا مش قادر ياخد نفسه لما لما يقعد زي الغو زي الدوك خلاص يقول لك يوم يرجع نصومه لورا شوية يوم يخفض الضغط على مبه على الشست لذلك الوضع ده هو وضع الراحه بالنسبه للموال عليها وبالتالي دائما دائما افحص الاسباريشن في الستاندر موزشي. ده واحد. طيب كمان افحص الاسباريشن. حالة جاية دلوقتي من بره. طيب جاية في الترانسبورد في حرب تحت ستريس هاي انت افحص الاسباريشن. اول ما وصلت. لا المال اعمل ايه بقى? لازم استنى من عشرة ايدي عشرين ديه. طيب اش معنى? طيب لان طبعا الاكسرسايز. لو حيوان بيعمل الاكسرسايز يعني جاي ماشي. ده بيأثر على عملية الروس طيب حيوان الترانسبورد او الترانسبورد الترانسبورد تعتبر نوع من انواع الديسترس طيب يوم يعمل الديفكيشن الروس وبالتالي حيوان تحت اي نوع من الديسترس و تحت اي باب خلاص؟ اه يعاني من مشاكل وبالتالي غسر على عملية الروس بارش لسال خزرات غم نكون عندك انتحان فاخد السابق طبعاً لكم ما فيش موش يعني النجاج اللي مفيدة دلوقتي كان زمان بقى قناة قديمة وفي العصور القديمة والعصور الأسئلة ده ليش العصور حاجة طبعاً واحد دخل اضطحان عنده نوع من أنواع الاسترس إرتابل بيسيكيتل طبعاً طبعاً في زيادة في الاسباراترين في زيادة في الاسباراترين في زيادة في الفريكوينز بتاع الهيشة عنده السهل في دورية. طيب في زيادة في عملية الحاجات جم طيب وبعد ما حضرتك بتاخد الورقه خلاص اه يا دكتور سريع الورق بتاع الامتحان خلاص طيب عرفت الاسئله جميع الإحساسات اللي حضرتك كنت حاسسها اختفت يبقى يا ريت انت تحت نوع انواع الاسترس وراح سبب الاسترس عرفت عرفتش طيب واجي دلوقتي عرفت زي ما عرفتش كل الإحساسات برضو دكتور المهم انت بدات الامتحان خلاص تعتمد بقى تروح الحمام بقى تشوف الورق زي ما بيحصل او على النت طبعا الناس بتتصفط طبعا وتلاقي واحد برضه قاعد يغش بالموبايل لسه عايز كمان هو خلاص هو هتلاقي طبعا لو تلفزيون في اه بقى واحد شاف كل حد طبعا طبعا, طبعا طبعا طبعاً. هيسيبه طبعا عشان يتمني منه بعد كيهنه هم اللي يتموش عاكم حافة يكي طبعا لو لو موضوعه بايا راقت في ملاحظ باي شاف طبعا بيحصل بي زيادة في رس بارد زيادة في رهد ريه بس بطينه عشور ريشن بس بطينه عشور ريشن مكش ايه مشكلة فلاص طبعا باي فما يتمن وبعد كده لامور بترجع نصي صوريه اوكي وكالي حيواني حيسترس يبقى ما يفعش في رس حتى لما نتحسس الاسترس نتحسس ال الرصبارشة قبل لما الحيوان يمشي الزناعة طيب إيش معنى؟ لأن الزنات يمس نوع من أنواع الاسترس بالنسبة للحيوان. طيب يعني حتى الحيوان لو الحضرات طلع وياك كده وفي موقع برواقة الحيوان بيتخبط طالع ليه؟ يتفقدها مش هموت ولا يبي خلاص؟ وبالتالي مشهور. تجنب أي نوع من أنواع الاسترس قبل ما تفحص الرصبارشة. طيب. ما قاعد حاسس بزبارةش ترى إحنا نعترف كم لون في الحيوان؟ الو... لا فلوس إيه؟ فلوس فلوس في وما تدين بس فيه كل واحد كويس يعني إحنا منجع وبالدبيول بقى خلاص؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ يعني مثلاً لو دورس فيهم على الشمال عشان انت بتدرس بالانجليزي فبتطلع على طيب وبتطلع على الشمال كان في راي اخر بعيد عن عن الهارد <تصفيق> طبعاً تهيه تاري لو واحد شيخ هيت من يمين واحد خورل هيت من يمين طيب طيب وغيرها سباً خليكم معكرة طيب تاريخوا من صايد هاي زباني مين أو شهر وبعدين ترجع تتنال للجنب التالي طيب ايه لازم ان انا هو في الجنب اليمين وبعدين ارجع اقف على الجنب الشمال لان طبعا لازم في الجنب الواحد اشوف حركه عضلاتهم من جدا اللي هو الشست اللي هو الانتيركوستال ماسل مع الابدومينال ماسل بتاعه اليمين طيب وبعدين بتاعه تاني في الشمال طيب بعد كده اقعد انفرونت اوف ذا انيمال قدام الحيوان عشان اعمل ايه بقى عشان اشوف بايديرال موفمنت للشست خلي بالك ممكن انا اقف جنب الحيوان كده شايفه فعلا متحرك طيب والجنب الثاني شيفه بيتحرك بس امامه قدام الحيوان وقارن الاثنين ببعض تلاقي مثلا يمين حركته ضعيفة والشمال حركته ايه اق يبقى في مشكلة في الجنب ده وبالتالي لازم اشوف البايليترال موفمنت بتاع منبه بتاع الشست لان المفروض ان الاثنين لانج بيتملوا في نفس الساعه وبالتالي السايز بتاع الشست, يكونوا قد بتاع الشست من اتجاه يكون قد بعض بالظبط والحركة بتاع الشست ولا ابدومينال ماسل يكون قد بعض بالظبط لما ما كده جنبه شيفه متحرك بس مش قادر اقيم الحركه بتاعتك ضعيفة. ولا ده والجنب الثاني شكله متحرك بس لما اشوف كده الاثنين مع بعض يبقى ده حركه قويه وده حركه وده ضعيفه إيه انت قيمت اللي هو الرسم او الدبس بتاع الرزبرش خلي بالك اه قيم دبس بتاع الرزبرش وبالتالي مفروض ان انت تقف وان بتاع الحيوان في الجنب الثاني ثم ان فرونت اوف انيمال أو بتقدر تقيم خلاص يبقى ده توثيق الحركه الرسم تطع فاره قبل ما تبحث من بقى الرزبرش بسرعه كده يبقى ريزبيريشن zeres <coughs> can be assisted by then, the inspiration can be assisted by inspection. by noting, noting the movement, by noting, plus the movement of the chest, plus by noting the movement of the chest by noting the movement of the chest the intercostal muscle, and abdominal muscle. Chest, the intercostal well, muscle, but abdominal muscle in response to, is the gavali, in response to expansion and contraction of the lung. In response to expansion and contraction of the lung, and the movement of diaphragm, the heart of the diaphragm. Plus, in response to expansion and contraction of the lung and the movement of the diaphragm. Tight. The, the respiration must be assessed in standing position. Plus, the respiration must be assessed in standing position because recombancy plus Recompensate has a modifying effect on respiration لو تكسير على عملية respiration because recombensate has a modifying effect on respiration طيب حق التالتة respiration must be assessed طالص respiration must be assessed before entrance to examination books Before, ab, before entrance to examination box, or any painful manipulation of the animal, or any muassr yi'lik binti'l-hiyawak'a. Halas? Before entrance to examination box. books. Before any painful manipulation. Aya ta'amun muslim binti'l-hiyawak'a. manipul Because stress, stress, stress. Has a modifying effect on respiration. La modifying effect on the respiration. Plus, hatta sonraki, during examination of the respiration, during during examination of the respiration, you must stand behind them. Plus, you must stand behind or to one side. The to one side of the then to other side must yes. uh, find uh, to one side of the then to other side then you must stand in, in front of the Then, then you must stand in front of the animal to observe show, the bilateral movement to the chest Bilateral Movement of اوف سشن خلاص ده بالنسبه للمقدمه شوف بقى الاسبيك اكزيشن انا هفحص الرسبيريشن ده من ناحيه ايه رقم 1 اربع حاجات لازم افحصها اول 1 طيب النوع طيب تاني حاجه هو الرسم الانتظام ار اتش واي دي اتش ام الانتظام بتاعه هل هو منتظم ولا لا تاني حاجة برضو حاجة اللي هي بتاع دبس بتاع الاسبريش الدبس الاس اربع حاجات نقايم التاني مش معنى ان انا اشوفها ان كده الاسبريش كويس لا طيب اربع حاجات رقم واحد ناخد الرزبارات ريد نقول ابقى التنسيط وبعدين <تصفيق> حد يارف يعرف الرزبارات ريد حد يارف يعرف ها هو عبارة عن number of resverat recycle bare minute خلاص رزبارات ريد هو عبارة عن number of resverat recycle bare minute طيب حد يعرفوا لي رصبارد من أنا والتا برة ده رصبارد ثم بعد كده ثم boss boss ده فرق من فطرة راع boss بيت له a كلها كمل على بعضها خلي بالك أو رصبارد من اند خلي بالك وناخذ فرق ما بين boss والأبنة بوس ده فقط أما أغنية اللي هو الرسبارات والرس يعني توقف للتنفس وبالتالي دي حاجة أبلونا خراص؟ اشتوع فيه يبقى بوس دي حاجة طبعي طيب <تصفيق> of counting of the respiratory rate إزاي أضرعت the respiratory rate؟ بتابر خراص؟ المثلس of counting the رقم واحد أنا بتابر noting the movement of the ribs أو الانتركوستال muscle and abdominal muscle بالنزل moving the movement of أو the ribs, chest من abdomen and muscle. and those bones استجابا مين بعده extension or contraction of the arm and the movement of the arm. مدوح. ولكن مابتة بجيب and those bones to extension and contraction of the lung and the movement of the تاني حاجة. حاجة putting the hand at the cost أو أحط على الشست بتاع الحيوان. وعد. خلاص. طيب. تل حارة. طيب. والmovement بتاع نوسر. دي خاصة بكل الحيوانات ولا بالكوانين بس. والكوانين بس. ربع حاجة ولا اللي هو عن الشست. تسقاطيشن. والشست. طيب. الجيله. سؤال. ولا مصوص السيسري فور أو جيد فور كاملين فورسان الزبارات في الكاتبين كم طريقة؟ تلات وما لو قلنا لك كم طريقة بها؟ أربعة يزود عليها اللي هو طيب عندنا مجادرة في كامل اللي هو النورمان الزبارات في ده حفظ زي ده جدوى المسخلات الجدول يقول لكم كل جدوى يقول لكم هونه تانية هاية هو دول نورمال فروزي بارات فريد ان دفرانت انيبالس طيب اتركوا معا طيب نحفل امسلات اتكلم انيبال من عشرة اللي هاتي طيب رسبيرات والساكل برماني موش ان ولا اكسبارشا يا ترساكل مكاني طيب جا جاية برعا جاية ورسبارات فريد عشرة بس طبيعي والتنين بردو من الر range هذا تحفظ range أما الأبراج مش عارف خمس في خنتين في الدور عندك في كل في وسط من إلى نروح تحفظ range زي اسمه في كل جدار. ده هقولك منهم اتنين اللي انتهى طيب من بالثلاثين سئ طيب الورس من عشر للأربعة طيب جيت سؤال سؤال سمعت قبل لا كميش تقعوا بارس. بارك وصي وسبير من طيب بقى عايز لك سؤال ذرز بارات ريد موس ات جرب 10 الى 14 موفمنت بير مينيت طيب عشرة الى 30 موفمنت الى خمستاشر او 16 الى 30 مثلا الصح طيب اه غلط اللي انت هقوله جدول غلط ديبقى. انا قولك الرسبارات ريت بعده في الديها كاملة. طيب وبالتالي شعلي بالك بقى. لاحظ بقى انه ممكن فعلا في حالة الرسبارات ريت بتاعه في النص ده لو انا من السبعة. طيب والنص ده التاني يوصل الى يبقى عنده مشاكل في الرسم بتاع الرسبارات ريتها. اجمع سبعة وخمستاشر كان بقى اتنين وعشرين. صح? طيب والشرط يكون سبعة. والنص التاني من الده سبعة يكون كان بقى اربعتاشر. وبالتالي حضرات تحسب في الديئة كاملاً. ما بقى واحد يطلع يطررنا مشغولين وعندنا بتحال. نحسب في ربعي ساعة ومضرب في اربعة. ده غلط. طيب او احصل في النص ده واضرب في اتنين. ده غلط. ده فات انا بستهتبع. لان ممكن فعلا في النص ده لولان يكون منتزم. والنص ده التاني يكون غير منتزم والريد بتاعه زايد. وبالتالي بينفعش اقيم من خلال نص دي ومان اقيم من خلال اباه داكب انسب اجابة هي 10 الى 14 بير مينت وخذبا الكلام ده ينطبق على كل الحاجات اللي انتو هتخذون يعني معظم الرئيس اللي هتخذها خدها بير مينت في معادة الرومن بير مينت او في معادة الرومن هيبقى في الجيت المينتجي الوقت هنقول لكن ضح عشان ما عايز في الغلط تقول لي ان ده غلط تحسب حقي صح؟ طيب طق سبعة ابتداء من سنة ضغط. طيب يبقى ليه؟ اهو ممكن النص ده لا ولا يكون منتظم والنص ده التاني غير منتظم وبيتكلم رزب بتاعه يعلق النص ده التاني وبيتكلم الشرط اقول ان ده طبيعي. خلاص؟ لذلك أنا لما بقيم عملية انفجار بقيم خليني بقول براي، طيب جبس رزب الضغط في الدائرة المغلوبة. دي اللي انا باقص خلاص ده بالنسبه للنورمال ده حفظ هيجي لكم منها 2 الاختبار هيجي لكم منها 2 بنبقى ريت يجي لكم منها 2 بقى وده اخر سكشن اللي هنا خلاص اب نورمالز ان ذا بار عند الاب نورمالز جه بقى حد تاني موقوفين عند سؤال مش